بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى الجاءه ا ل أ ع م ى وما يدريك لعله يزكى أ و يذكر فتنفعه الذكرى اما من استجاب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 كلا لما يقض ما امره فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه أ ن ا صببنا الماء صبا ثم شققنا ا ل أ ر ض شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا وعنبا و ق ب ا وزيتونه ونخلا و ح ذ ا ئ ق غلبا و ف ا ك ه ة و أ ب ا م ت ا علكم و ل أ ن ع ا م ك م فاذا جاءت ا ل ص ا ق ة يوم ي ف ر المرء من أ خ ي ه و أ م ي و أ ب ي ه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ش أ ن يغنيه و ج و ب ه